ييا أيهَن النَّ فيونِ مَ تُ حَِّمُ مَا أَحَلَلهَُّ لَ كَ تَلَ تَغمَ الضَّاتَ أَّاجِك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله من <موت> وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَادِهِ حَدِيثًا فَلَمْ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إذا تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن قُل مَنَائكَةُ ثُبْعًا ذَلِكَ وَهِيَ أَسَرُبُ رَبُّهُ إِنَّ قَنَّنَ كُنَّا أَن يبدله مس مكِ مُؤمِاتِقَ تَاتِ إذَتِ النَّعَذِذاتِ إحاتِ فَذَاتِو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 عليها فلا تعتبروا لأمور إنما تجزون ما